126. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 127. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 128. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله, يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلطي ربك واسجد واركعي مع الراكعين ذلك مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا والآخرة ومن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 وَيُعَلِّمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جورهم والله لا يحب الظالمين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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والدفائف من أهل الكتاب لو يضلونكما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ولا يكلمهم الله ولا يأمر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عاد الله وما هو من عاد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بِالْكُفْرِ بعد اذ انت مسلمون واذا اخذ الله ميثاق النبينا لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اسر قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فَنَتَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُنَالِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْمَاءٌ مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وعيسى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 119. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 وَأَكُونْتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب عَظِيمٌ يوم تبيض وجهه وتسود وجهه، فأما الذين سودت وجههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كونتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وَمَاللَّهِ يُرِيدُ الظُّلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيْلٌ الله كَفَرُوا وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يُحِلُّونَ إِلَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا أَنْزَلَ بِهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يُحِبُّونَ مَا حَرَّمَ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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبانا ودوا ما عندتم قد بذت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذُّنُوبَ إلا الله وَلَمْ يصروا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يعلمون أولئك جزاؤهم مَغْفِرَةٌ من رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ العاملين قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سنن في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 116. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير 117. ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 118. ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلغالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغلق ومن يغلل يأت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع لضوان الله كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسول من أوفسهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْهُ مِنْ عِدَّة أَفْوَصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم انتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم القتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قنوبهم والله أعلم بما يكتمون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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون نجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين هتوا الكتاب من قبركم ومن الذين أشركوا أذاك فيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور وَإِذَا خَذَلَ اللَّهُ مِثْلَ قَوْمِ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم يفعلوا فلا بمفازة مِنَ العذاب.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 ولا أدخل أنهم جنة تجري من تحتها الأنهار فوافر من عيد الله والله عيده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين تفر في البلاد متاع قليل ثم مؤاهم جهنم وبئس المهاد